فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيَّ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبْ وَأُوَحِيَ لَهُ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَيَّ رنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد من كذب قال بل سوَّلت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون و جاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلاد الوه قالت يا بشرا هذا غلام قال يا بشرا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكما لموسف في الأرض